ففتح به أعناً عمياً وأذاناً صماً وقلوباً غلفاً وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار لم يترك خيراً قط إلا ودلنا عليه ولم يترك شراً قط إلا وحذرنا منه فجزاه الله خير ما جز به نبي عن أمته ورسولاً عن رسالته ودعوته وصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فقد تليت علينا أمس سورة النساء وسورة النساء سورة مدنية وروا الإمام بن جرير الطبر شيخ المفسرين بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في سورة النساء ثمان آيات هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الثانية والله يريد أن يتوب عليكم الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم الرابعة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الخامسة إن تجتنب كبائر ما هون عنه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 وانتكو حسنة يضاعفها ويهتم من دونه أجرا عظيما والمتأمل في هذه الآيات الثمان يجد أنها تحمل معنى الرحمة من الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لعباده الآية الثامنة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذه الآيات تحمل معنى الرحمة من الله سبحانه وتعالى وأنه يفتح باب التوبة لعباده وإلا فإن القرآن كله خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت والشيخ ياسر خطي حفظه الله وبارك فيه وفي جميع إخواننا ومشايخنا أشار إلى معنى رائع رائق وهو أن من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته بنا أنه جعلنا نسمع كلامه هذا القرآن الذي يتلى كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله عز وجل الذي قال فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فمن رحمة الله عز وجل لنا أننا نسمع كلامه ويسر لنا حفظ كلامه ويسر لنا الإنصاط إلى كلامه ويسر لنا تدبر كلامه سبحانه وتعالى فهذا كلام الله عز وجل أتدرون ما أعظم فضيلة للقرآن الكريم يعني القرآن هو شفاء للمؤمنين والذي يقرأ حرف له حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء وهو كتاب هداية ولكن ما هي أكبر فضيلة للقرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى كلام الملك نعود للآيات الثمان التي ذكرها ابن عباس التي تحمل معنى الرحمة فالله عز وجل يريد أن يتوب على عباده ويريد أن يهديهم ويريد أن يخفف عنهم ويضاعف لهم الحسنات ويغفر لهم ما دون الشرك ويغفر لهم إنهم استغفروا الله سبحانه وتعالى فنحن نتعامل مع رب رحيم ما أعظمه من إله وما أرحمه من إله سبحانه وتعالى رب رحيم غفور ودود قابل التوب تواب بر عفو حينما يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم ذكر الله تبارك وتعالى لنا مشهدا من مشاهدهم إن المتقين في جنات ونعيم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 رحمته وزعت كل شيء وهو الغفار وفي ويظهر السر في دعوة إبراهيم عليه السلام حينما دعا أباه وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من من إيه؟ العذاب يكون من مين؟ من القوي المتيل شديد العقاب ولكن انظر إلى فقه الداعية الذي نريد أن نتحلى به الدعي إلى الله يحبب الناس في رب الناس سبحانه وتعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قالوا أن السر في قول إبراهيم أنه يرغب أباه في الإقبال على الله سبحانه وتعالى ويبين له أن الله عز وجل من صفاته الرحمة فإن فالذي يعذبه الرحمن هذا غير مستحق لأي نوع من أنواع الرحمة غير مستحق لأي نوع من أنواع الرحمة فالله تبارك وتعالى هو البر الرحيم والبر هو المحسن وقيل المحسن في رفق سبحانه وتعالى الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها روى الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا مرأة تبحث عن طفل لها صغير ومعد بحث طويل عثرت هذه المرأة على هذا الطفل فأخذته ثم ألسقته إلى صدرها وألقمته ثديها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر والصحابة ينظرون إلى هذا المشهد العجيب فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوظف هذا المشهد لكي يعلم أصحابه معنى عظيم فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم هذه المرأة طارحة ولدها في النار هذه المرأة التي كانت تبحث بلحفة ولوع وشفقة على هذا الصبي ثم ألسقته ضدناه وأرضعته حنان الأم هل يتصور وهل يعقل أن تلقي هذا الولد في النار؟ أرأيتم هذه المرأة طرحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها وفي رواية والذي نفس محمد بيده الله أرحم بعباده من هذه بولدها فربنا سبحانه وتعالى رحيم ونحن أمة بفضل الله عز وجل مباركة ربها رحيم ورسولها صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك وهي أيضا تتراحم فيما بينها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إذن فهذه هي الرحمة العظيمة التي تكون من عند الله سبحانه وتعالى فهذا الرحمن الرحيم ينبغي على العبد أن يقبل عليه وإلا فهل يتصور أن يقول قائل الحمد لله طالما أن ربنا رحمن وغفور ودود فما الحاجة إلى العمل ما نحتاج إلى عمل ربنا رحمن يغفر لنا الذنوب ويقيل العثرات سبحانه وتعالى فنحن غير محتاجين إلى العمل لا هذا كلام البقالين الكساله إنما كلام أهل الجد أنهم يقابلون هذه الرحمة بمزيد من العمل وهم يعلمون أنه أن هذا الرحمن الرحيم هو أيضا شديد العقاب نبى عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الموازمة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب سبحانه وتعالى ثم ينبغي أن تكون هذه الرحمة مبعثا لهم على الجد والاجتهاد وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبماذا قابل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه يعني تشققت قدماه من طول القيام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا عطاء يقول دخلت أنا وعبيد بن عمير عطاء رحمه الله من التابعين يقول دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة فقلنا لها يا أمة أخبرين بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وقالت أي أمره لم يكن عجبا صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فنام في فراشي وفي بعض الروايات حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي ذريني أتعبد لربي في هذا الموقف وفي هذا الموطن موطن الشهوة الذي ينس فيه الإنسان كثيرا نعم ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصول قلبه بالله عز وجل ذريني أتعبد لربي وهذا ينبغي أن يكون شعار كل من من أراد أن يشغله أو يضيع وقته خاصة في الاعتكاف أنت ما جئت إلا لتستنطر رحمة الله سبحانه وتعالى فالذي يشغلك ويضيع وقتك بتفاهات والسفاهات وكثرة الكلام وكثرة القيل وقال قل له ذرني أتعبد لربي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي فقالت عائشة رضي الله عنها والله يا رسول الله إني أحب وأحب ما يسرك تقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام يصلي من الليل فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته ثم ركع وسجد وبكى بكاء شديدا حتى بل حجره ثم بكى بكاءً شديداً حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم ولم يزل على ذلك حتى جاءه بلال رضي الله عنه ليؤذنه بالصلاة يعني ليعلمه بالصلاة فرأى مشهداً غريباً النبي عليه الصلاة والسلام يبكي هذا البكاء الشديد لدرجة أنه بل الأرض صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أتفعل ذلك؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كان بلال يعني يقول يعني انت غير محتاج إلى هذا الحمد لله خلاص غفر الذنب ف على نفسك ادفع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا هذه النعمه وهذه وهذا الفضل العظيم هل يقابل بالكسل هل يقابل بالتواني؟ هل يقابل بالتسويف؟ لا يقابل بالعمل والجد والاجتهاد والقيام وإتباع الأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة أفلا أكون عبداً شكورا؟ فليكن هذا شعارا لنا من ضمن الشعارات فالمسلم يقابل هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى بمزيد من الجد والاجتهاد والله عز وجل قد بين لنا أن رحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وهنا كل تفيد العموم وشيء نكرى تفيد كل هذا للعم وسعت كل شيء ولكن بين الله سبحانه وتعالى من يستحق هذه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآيات فرحمته وسعت كل شيء ولكنها ليست لأي أحد من قام واجتهد وجد وعمل وبين الله سبحانه وتعالى أنه غفار والغفار صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى ولكن لمن في سورة طهر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وكلنا نحتاج إلى التوبة بعض الناس يقول لك يتكلم عن التوبة ذا للمذنبين والعصاة والمجرمين أما نحن فنصلي ونعتكف ونقرأ القرآن و... لا والله إذا وصل هذا المعنى إلى نفس أحد فيجب أن يتوب منه فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة ويقول أصحابه إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ما أحوجنا إلى التوبة التي أعلنها الأبوين الكريمين حينما قال ربنا آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والتي أعلنها أول بشرية الثاني نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين لمن تاب وآمن يعني حافظ على إيمانه وصحح عقيدته وتوحيده وعمل صالحا يعني أتبع ذلك بالأعمال الصالحة وهي كثيرة في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ومتنوعة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى قال سعيد بن جبير يعني استقام على السنة والجماعة وقال غيره يعني مات على ذلك ثم اهتدى يعني استمر وثبت على ذلك إذا فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة ومغفرته عظيمة ولكنها ليست لأي أحد إنما للمجدين المجتهدين ونحن ما جئنا هنا إلا لاستمثار رحمة الله عز وجل والنيل منها فالرحمة هنا في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم إيه؟ الرحمة إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم وحفتهم ملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده وفي دعاء الدعاء السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العبد المسجد يقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك فالرحمة هنا والفضل في الخارج فنحن ما جئنا إلا لكي نستنفر رحمة الله سبحانه وتعالى نحن الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نحن المحتاجون إلى رحمة الله عز وجل فانطرح بين يدي ربك سبحانه وتعالى وأعلنها يا رب عبدك يا رب عبدك يا رب عبدك قد أتاك يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وأسرف يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وأسرف حمل الذنوب على الذنوب الموبقات، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وألحفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وألحفا، رب أعفو عنه فلا أنت أول من عفا، سبحانه وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا ليلة القدر. وأن يرزقنا الهداية والثبات وأن يعمنا برحمته سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله إيه لكم وجزاكم الله خير